على نورك وعينه على حبك ربينا على نورك وعينه على حبك ربينا الك منا سلام الله الك منا سلام الله يا ريحانه نبينا يا نبينا اتنا بينا يا, <تصفيق> يا شجرة محمد يا وجود من الكمال يا سؤال بلا اجابه يا اجابه بلا سؤال محمد وجود من الكمال يا سؤال بلا إجابة يا اجابه بلا سؤال, سؤال. ايب منتصف شهر العباده نورك اعلم احتفال لك كل العوالم تقرا اسمك انتهى شلون هدف قلب هلا بنورك يا غالي هتف قلبي الموالي هلا ما نحب غيرك يا عزنا ويا وليهنا على نورك وعلينا على حبك الوفا على, على على على نورك وعلينا على حبك ربينا إلك منا سلام الله إلك منا سلام الله إلك منا سلام الله, سلام الله. سلام الله. يا رايحاننا هنا خادمت خادم. خادم. أي فرحة المولد عظيمه ما تليق إلا بعظيم الى شاعر حبيب القلوب الشاعر الاستاذ زياد علي العبندي المولد عظيمه ما تليق لنا بعظيم نور وجهك نور رفك بدل اللي للباء اسمع اصوات المشاعر كل صاحت يا كريم اسمع اصوات المشاعر كل صاحت يا كريم انت كعبه كل موالي حج القلب السليم أبد ما صح مثالك تهيم بجمالك ابدا صح مثالك تهيم بجمالك شرب لمحه و بتكوثر وبدل ما روينا وبدل ما روينا ايه يا ريحانه يا ريحانه والعرب كانت من القدم والعرب كانت بالكرم عزها اذين تخرج بحاتم وقالد بالكرم ما له مثيل حين ما جبنا عطائه يا معطاك يا اصيل حين ما جبنا عطائه يا معطاك يا اصيل شفنا شمع فينك محيط حتى مطايبه حتى الكرم نور بجفينك الكرم مدد طهورنوره بجاميله ابد من خير يا الواله لو باسمك دعينا باسمك دعينا لا على, على حبك رمي لك عينك والله على عين على عين حبيره نا من القدم والعرب كانت بالكرم عزها أذيل تخرج بحاتم وقال بالكرم ما لا مثيل او ما جبنا عطاء عطاك يا معطاك يا اصل شفنا الجاف يا ندم حاتم الطيبه خير الكرم مدت يمينك طهر نور بجبينا الكرم مدت يمينك طهر نور بجبينا ابد من خير يا الوالي لو ان بسمك دع من صغرنا نردد اسمك يا الحسن اجمل نشيد مثل مجرى الدم يا غالي يجري حبك بالواريه بالواريه خدمتك لبد والعمر اطلب مزيد خدمتك لبد دمنا والعمر اطلب مزيد سيد الجنه وحقك سيدي الجنه وحقك كلنا لاجلك عابين يا من حبك شرفنا لخدمك كل هدفنا يا من حبك شرفنا لخدمك كل هدفنا نحوس اغلى امانينا لو أن ترضى علينا لو ان ترضى إلك منا إلك منا يا الله الله الله العالم يا الله يا حانت نبينا يا حانت نبينا يا الحسن يا ابن الزكية هدية هدية من إلكم يا خدامه الامام المجتبى هديه مني لكم هذا حتى ابو رشاشه الانوار هديه مني لكم يا الحسن يا ابن الذكيه مولدك فصل الربيع ينعش روح مروره لكن يمرنا ساره هناك الغم يا شفيع واللي يسعدنا اكتر ويجلك الغم يا شفيع حين من ننزل الجنه هناك يمك بالباقي يا من حبك عملناه نزورك الاملنا يا من حبك عملناه نزورك الاملنا نشمن ري لحد الجنه نشمن ري يا يا حتى الجنه لو ان يمك لفينا لو ان يمك يلا